فَاسْتَفْتِهِِمْ أَهُم أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّا نَّخْلَقُ نَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلْ هُمْ يَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يَوْمُ الدِّينِ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِيفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ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 فَحققَّّ لَنَا قَوْ رَبِن إا لذاائِقُونَ فَأَوْونَاكُمْ إا كَّا غوين فَإِنهُم يَمَئِذن فِي العذاابِ مُشتَرِكُون إا كَذَلِكَ نَفْعلُوا بالِالْمُجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لاتعبد الهاتنا ويقولون ان ما لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون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 إا جَعلنهاَا فِتْنَةَ للِظَّالِمينَ إهاَا شَجرَةٌ تَقْجُ فِي أأَفْلِ الْجَحيِيم طَلْعُهَا كَأَهُ رؤوسُ الشَّيااقين فَإِهُ لَآكِلونَ مِنْهَا فَمالِعونَ مِنْه الْ البُطونَثَُّ إ لَهُمْ عَلَيهَا لَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوَا آبَاءَهُمْ آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ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 فَرَادُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَادُوا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَنُوهُ لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ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 قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كَذَلِكَ كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ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 إِنَّمَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ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 وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ نُصْبِحِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإ يُونسَن الْ المُررسَلينَ إذ أَبَقَ إلى الفُلكِ الْ المَشْحون فَساهمَ فَكَانَ منَ الْ المُدحظين فَْلتقَمَه الحوت وَوهو مُلم فَلولا أنههُ كان مِنَ المُسَببحينَ لَلَِثَ فيِي بطنِهِ إلى يَوْم يبعثون. فَنَ بَذْنَاهُ بِالْعراءِ وَهُو سَقموا وَأَم بَتْنَا عَلَيْهِ شَجرَْةَّ من يَقطين وَأَم بَتْنَ عَلَيْهِ شَجرَْةَّ من يَقطين وَأَرسَلنَاهُ إى مِئَةِ أَلْلفٍ أَوْ يَزيدون فَآمنوا فَمَتَّعْنَاهُم إ حين فَسْتَفْتِهِم أَلِ رَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُبَنون أَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينَ فَأتُ بكتابِكُمْ إن كُْ تُمْ صَادقين وَجعلوا بَيْنَهُ وَبَين الجَِّةِ نَ سَب وَلَقَدْ عَالِمَةِ الجَِّةُ إهُم لََحظرون سُببحانَ اللهَّه عَمَّا يَصفونَ إلَّا عبَادَ اللهَّهِ المُخْلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما مما إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وَإِن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فتوف يعلمون ولقد سدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فَتَولَّ عَنْهُ حتىَ حينِ وَأَبصِدْهُم فَسَوفَ يُبصِرون أَفَ بِعَذا بِنَا يَسْتَعْجلِون فإِذا نَزَل بِثاحَتهمْ فَساهَا أَصَبَاحُمُنادَرين وَتَولَّ عَنْهُ حتىَ حينِ وَأَبَصِ الْ